إِذْ في لِي سأو فيها الفساد، فأكسوا فيها الفساد،, في الفساد فصب عليهم ربك سوء أنا <تصفيق> كلا. جمّا وتحبون المال حبّا كلا إذا نكت الأرض دكا دكا Ding.